من طاح من عينك ومن فيه ما طاح ذي طيبتك واليوم تدفع ث م ن ه ا حتى لو أنك كنت صاحي ولمح أصحاب كيف الحال محدم ضمانها صفوا على ج م ر الحسد والعفن فا ولما تعفون الخلق ريحا ت ع ف ا ن ه ا يالله دخي لك كلها ش ا ل ترمح حتى الوغد قامي ت خ م ش ر س ن ه ا متى الحيا والمرجل ه د ا م ه ا ساح كل ن ك ش ف ع سوني يا د ف ن ه ا دامه زمن عقرب وحياه وتمساح خ ل ا لسود تنام ماهوز منها قالوا لي انطح صيحة الصوت بصياح وعز الحرام ا س ا ل ف عن ك ف ن ه ا قلت الخسارة بردي عندي ارباح ومثلي عليها م ت م ة طيمنها ترسي جبال طويق لهابة ر ي ا ح وأنا من أول ما خ ذ الراية منها أقولها و ا ن م ر و ق و م ر ت ا شلل ا ل س ا ن العفونو ب د ه ا شلل ا ن س ا ن العفونو ب د ه ا شلل ا ن س ا ن العفونو بدنها